فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعهي ولا يسأل حميم حميما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 نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعا إن الإنسان خلق هدوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم 122. إن الإنسان خلقها نوعا 123. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 124. المصلين الذين هم على صلاتهم دائما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 مَشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مأمون 119. والذين هم لفروجهم حافظون 110. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين 111. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 112. والذين هم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم فِي أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك اليمين عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِين فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِين عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِين أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيم كلا 119. ولا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 110. على أن نبدل نَحْنُ منهم وما نحن بمسبوقين 111. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى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 دَرْبَهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُفْضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ